بالضبل مرهفات صاغت المكرمات ايقظت من سبات امه غافيه يا جمعة الضلال باقي لا تزال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلانتوا عنه ونأكسن لقصة هذا البرنامج التي تضبطك إلى عدد إسلامك الهجرتين وهذا الستان من أولي بوسنين تاريخ وحيكو بيغنته زديد ذو القعدة كن أفر بغل كو بأفرتنك هجريا لأنك كان لنا سقال لباتك جون لابدكني لباتن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 دولة المؤمنين قلعة المسلمين بأسها لا يلين نارها حامية نارها حامية وهكاك. أي نكون رأينا هو القلد الفلية عندما ذا خلافات إذا عدوين كيقوم بمسناء عالم كدعي التطوات كيت تقيد وحاينوها يولا كناب بكر في صفوف مع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 لنك كلا مجاهدين <تصفيق> تا ياسبو عان بوربورية سدحي لاواتن قاديتك باقالكا ويلا خاين عيدمدا قالدا يوكوو قالكالكالكا وردان اي فليين عيدمدا مجاهدين تا وحا اسبو عان كالين تا قواتك قلي ولايد عراق وحينا مجاهدين تا فليين لحي تمن وررر اي وحيالر امشي ناوع السوجر اي كاسو قارتيشان اي لحضن حبنوت او مرتدينة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 danka kale wulayada bartma ah afrika ayaa iyagana fuliyay sadex weerar waxana dhamisheey dhaawac ku noqday sagaal askari oo ka tirsan ciidamada saliibiinta qarannada midowba iyo kuwo kongo sidoo kale wulayada bariga asia ayaa iyagana fuliyay hal weerar waxana dhamisheey dhaawac ku noqday 8 askari oo ka tirsan ciidamada saliibiinta waddanka filipina danka kale wulayada somaliya ayaa iyagana fuliyay hal weerar oo ay dhamisheey dhaawac ku noqdeen afar askari oo ka mid ah ciidamada murtadeenta somaliya Ha tanna de tiyaal ay nu isdultaagno qayb ka mid ah dhacdoyinkii ugu muhiimsanaa ee fuliyeen ciidamada khilaafada iyo kuwa caalamka ka dhacay isbuuci ay nu soo dhaafnay ciidamada dawladda islaamiga ee ka dagaalama dhulka barakeesan ee Seyna ayaa isbuucan fuliyay weeraro xoogan oo ay ku qaadeen ciidamada murtadeenta Masar kuwaa oo farisma kulaha bartamaha iyo qoy galbeed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 بنك كلاموا جاهدين تيا. سلما علينا كده قال قلا هرتقي حمل عيدا أو أي ودان مرتدين تعيدا مدى مصر. ما الأول ودي كان كبر العدي. وحين موجاهدين تود قال <سؤال> ككبر بريان قال إنه عهامة كأي ودان عيدا مدى مرتدين تدل كمصر. سدوا قلا واحد دعو عيد مش أو سوق قارع عيد مدى ودان حمل ضي. ود قال كوخبص ضي. والرضا يا إيمان يا حلي أي عيدا مدى دقال في لكن إلا هذا واحد هناك كما كيرين يكون هناك ادمان كي يكون هناك ادمان كي يكون هناك ادمان كي يكون هناك banka kala ciidamada mujaahidiinta dawladda Soomaaliya ee asbuuci ayay soo dhaafnay weerar ku qaaday bar control oo ay lahayeen ciidamada katirsan booliska reer Soomaaliya oo ku taalay isgooska Weydo ee dowladka magaalada Muqdisho weerarkan oo loo adeegsaday bangacmeed ayaa lagu weeraray ciidankaan degnaa barta control waxaana ku geeriyooday weerarka hal murtid saddex kalena dhaawac ayaa soo gaaray kuwa oo daawuud loo dhigay qaar kamid ah ها ينوي دي سن هنا انهم مجاهدين تفروا ضلكه يقولوا المسلمين انت ساتان كوغودم نودو استيال حول غلدي اي فليين عيدمه خلافه اسبوعي اين سو دافني امن كانو وعدو دحيدو انك او مهمسنا اي كدحيد دافها عالمكا وحامالنتي أربعة ده يتعرضوا كوب يا جنات سدح ده بالشان إنه كوب جرناء دو القاعدة دولة سريبية دم رايكن كجارهان وسارد عارمها تبدأ السعد أقرتاي إن دولة إسلامي جاي يسكوب ده شيء واحد يقوير تي تاس او هاجي وهجستها جرياشي ده يعيد والبوا كون عسان في كر كذا كنا جهاني سافرنت ويرد الجهاد جاي كردن كه قال ضمير والبوا عالم ككجوعان قرال كان وساردكوا شكتي كدي بربحين وسوساري يسكو حره عارمها لدرجة sils xulu ka qeyb qaadanayay shir lagu soo bandhigay warbixin arimaha argaxisa ee sanadkii tagay taas oo ay soo saartay wasaaradda sanad waliba sils ayaa fadhi ka sheegay in dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka uu arko dawladda Islaamiga mid ka hormarsan koox dhul kooban ku dhacaaqdo oo ay tahay shabakad caalamiya ah taa oo faafisa fiker ka hagjirka sida uu hadalku u dhigay dadkana ku dhiree barseeyda dadal ku biixay xisaha ku boornay dadka sida ay u geysan lahaayeen weeraro kaliya isdulanma ah sanadii uu dambeeyay waxaa is soo taray walaac iyo muujinayaan galada caalamka ka dib weeraro xigxigay oo ka dhacay caasimadda ugu waweyn dunida sanadkii la soo dhaafay ayaa wuxuu لنك كالقار كم يدا متحدة دولات الرافضة العراقية الغصة ورمياء إن يأبقيان عذر ككورونا هلك قوب بظن إلأ الدرجين سركال صراهو كم يدا وزارد عرمه الجذهر رافضة ضياب بقتي أسبوع إلى صار kadi muddo walaal darna vaaraska dilaga ay corona sarkalka ayaa lagu magacaabay jiray qudeer asraay wuxuuna ahaa masuulki bixinta biilesha ee wasaaradda daaqliyada dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka raafidada ciiraaq ayaa mar uu waraysi siinayay saxafada wuxuu tirada xubnaha dawaaqida la il daran cudurka gaarsiyay ilaa laba tartan xubno isagoo inta ku darey in sidoo kale ku dhawaad saddex xubno oo ka فاي تاس او سببتين حكومة دا مقداد اي سو سارتو او امير اي مدكرين لغو سميييي بندو غي سارنا مغالوين كالرافداد مشركين تا يكوب دايهين اي دا عراق سيذا بصرا ديقار اي ميسان او كابيكوها يحدود ايران لغي ستالوحا انتا اي نوغو اي قرار كالدولد اسلامي اي دعا دوين كيو مهمسانا اي عالم كدعا اسبوعي اي نصور داخلي وفعالي <تصفيق> تحتويها جلود قد بدأت والسفر فالسلام والسلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام جزاك <تصفيق> الله خير أدأ يا أمها سنتهاي لا يستعلمني أن نكون قد أجرناها بي برنامجك حتى المقال عمانك يسويهاي لدى قالة كما رأيك أن هناك قضية سرعيه وأن هناك سوى ترجني جريد أن نباتر سكي تسد ستار <تصفيق> جرد سيف الردى وحصر كل العدا انتهى عهد عبيد كاتم صوت الهدى انهم عصوا جهاد سقوط لن تكسو <تصفيق> yadoo labadaas ruknasi wada jir an loo xaqiijinna surta galmaahan illa haqiijiyo tawxiidka si kasta oo addonku u sii yado ilaana waxaa laga mamarmaana inuu ku kufriyo taagutka kana barra oo qato isaga إن كبر نيقوشد الطاغوت كلى غبر نيقبو اي جود غود وان طاغوت جار اكو كوبناين الله سبحانه وتعالى هو أمر ان امريا ان نكفرو أن طاغوتكم كن لي هي وجتن بالطاغوت طاغوت كان هو مرغود او كلان سنيا وحولبو او حدكي ولاه لا دافي اي الا غاري هر لامي الله سبحانه وتعالى سيدا برت و هو او مسلم هو واجبك ان وحولبا او له استانت طاغوتك او كونغا لووو لا لا تموكوى القوها نوغالي سيو كان بري نوكو سيضوكالي انو ارادو لا ندى جالا مو إلى ايكتوى بات كينيان شركيغا و نبره ترايان ولا لا لا لا لا لا لا لا لا الله سبحانه وتعالى وحيري يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة كوى الله رمييو لدقال لما قال لذا كوى إذن كسوا حقا أذيك يقلسنانا ها إذن كهلا ثدس أيون أها منهجك النبي صلى الله عليه وسلم مركي أدقال ككهور مشركين المشركين في الجزيرة العرب ثدوك لأسحابتي سردوان الله عليهم أيا إسلا وددس مري أبو بكر الصديق رضي الله عنه مركي او فلياي النبي صلى الله عليه وسلم اياها انو الدرو غو تذي اسامة بنو رضي الله عنه ويقوبا مركي او جيستيل لدقال لنكا قبيل لذي عربات اردو بي الساقو فرس الروم إلا او جزيرتو العرب كسو عليو حيندابك اسلامك تاريخ ذال لغو مشايق ان سحابة الرسول عليه الصلاة والسلام اي اسكد ديان ان اي اغفا اي دستان نعيبك اي مرتدين تا عربات كفرت كف منا ايسن هوس غينن ايضا كي هو غامني اسامه بن زيد رضي الله عنه سي يوكالمست لا دغالن ك الصليبيين تيروم لكن مصيب درو حنلان اينو جوغنو وخا سو يف بخي دين قصوب تصدب ادغيس لا دغالن ك مشركين تقار مابد كوود نولنشنا ابلن قادايسا مادامت دقال توسا وسنكلد حينين مسلمين تا وحانا سبب لوغدغا لا دغالنكودو ودب ادخ كو كين اسكبداي و حدعد مرركا قار ان مشريكين تصلح ولا فرستو سيلو لا دغالما اولياده الله وخا ليابله ان تدبدنو المسلمين نايبه اسكبداد دعين ان دينتا اسلام كوتهاي كلي لا دغالن كصليبيينت امريكنكا وخانا قياسكو ان قضيه دههرك عدو اه ان أمريكا أيسان أهين شيغا لغو قياسوكا بري نقشادا تاغودكا يسيدوكا لحقيجين تتوحيدكا واح بيكا مدبعانا إن عدو تويادا أمریکانكو أيسان سنبا او قدوانين عدو تويادا غالادا اي مشركين تكالا وانا مدلاجا قاطو شرعيه الله إما أهان ميدكو صلايسان هاو وادقوفكا واحاد أركيساك وابادان أوكو أن دعوني إن دقالك إيكو لجرا مرايكانكا او يهيميد جيتك الله آه لكن مركات سيد هو فرصته. فيرساتو وحد أغانيسا إنيسا أقواني نقوقون كشتر أغا أه إلا دagaالنكا مرايكانكا أرين كان نوكو كدقيا دagaالكا إيكو لجران مرايكانكا مد جاهيلي أه أما من نفع الدنيا لغو راديو حد دباسو آشو وحايت هاي محان أولاد دagaال لماينا مرايكانكا <تصفيق> أصلاب والحطبي أمراه أكبر حطم, حطم دوله جولة الصنمي لقد جهنم للحصلاب والحطبي حطم أباطين أمريكا وزمرتها هذا بقاء لجن الإفك والكذب والطاغوت الله سكذي اللي عابدو والدولة قال أه كذا كحو كنت طاغوتك kanad diniga taay demuqraadiyadda shirkiga ah waxay la dagaalantay allah ayadoo banaysatay dhamaan wax walba oo allah xaruntay Sid sida dinada li khamriga qamaarka ribada iyo wax la alamka waxay doonaysa in dunida oo idil ka geliso geliiso ahkanta shirkiga ah ayadoo adexsanaysa wax lagu yero Midobi qaramada midobay iyo heshiisgadeeda shirkiga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 وخا سرع على الرافضه المجستا اي وهو غاميه وها مشرجي هلكسمي اي خميني كوا سئل بخي الشيطان الاكبر ام معنهذو هي شيطانك وين وخا كلو سرعه قركم اذا الطواغيت عرفت او دريم ان ماريكانكو خطر كيهي حكمكودو هدبا اولاد كوان اي قبان ماريكانك وميت كسليسن افكارته يو ديما اي اامن سيهين هيين وحينا اولاد سي اي طاغوت بدلان طاغوت كلا تصالئان شي يعينتو وحيدون ان الحدث كي يفكر كانتي وداغ لاو بدلو ميد كدموقراطد حنتي غوسدك أي امريكن كو هل أي ساسان أي كو ضقمو حلك ماجستا اي كوتااميان سؤالنتا بوقورتهيديساسان اداب عبد كهيد حدابا ميين اورن كرنا دغالقودو وافي سبيل الله ملايين قالو اه او دافا علمكو كوبختيي أي ايغو لا دغالمي امريكن كا مينو قن ين كو شهداء كو صهوي غو جي هي دروجو ان كا دو عاد الدين تغسو بوحيكوان دعونيان إن مشكلة دهي ستا مسلمين تأيكو كوانتهي تا أو كلية مريكانك مرهاد دو فرحة كلابحانا أي أوود كاريان إني دستان دولدو إسلامي أه أو مركة دنبكم ميذو دا خلافو سيدا أي أي إسكا إن داتي إن أي جران مشريكين غالو أه أو كدران مريكانك عدو توياد أي إسلام كأي مسلمين تأوهيان أي, تا اي كوينتهي تا واس أو مرنا أو غلانين حكون إسلام حتى هدي مرايكن كوكب حضورك مسلمين تا، ونجوجيو فرجلين تا وكهيو، وحابب الله إن بوسكاس أي بوحنا ينتو واقط كلا، مجا الشيطان الأكبرنا، وقوة رجيو دولة النحل دع دوينكي قدم أي كدع حضورك بركة سن إشام، وح حقيقي ينسي شكله أنا، إن هدي مرايكن كوه كيو، تجرد يوصين جري دولة حتى واقط تا، هلا يان أو Kwaasoo ay ukalme sanayaan laddagallan ka musliminta. Kadib sanna do ay koaxaha saha ka sham. badan kullu miyan ra li galinta maraikan ka. Ayago rejeenaya kana aapsanaya aarada da. Lakin marki ay halen wuxir o kamidharra Rali ahanshaha maraikan ka. Wa xaikub bara rugeen diya radha salibiyinta rroosh. O taageeraya nidhamkan nusairiga ah. Kwaasoo si aaan kalasook lahen ubba bi iye dat yo dunyaba. Markaan kafirin dinakale. مرايكانكا سيكاستاي او تهي تان تهي ارتا ترادا اغوبadan اي تواغيدا حكومات دولوكا اسلامكا هدنا او وحاد اركيسا اي ني جران دولادو كدران مرايكانكا ماركا اللو ايغو هال بيگا قلاو عان اي دو عادا دينتا اسوب مرايكا قار نو حاباد دعبا اي نو دماذا قار داد کو ابترساد دينتا اسلامكا اي حلوفا كدكتان امریکانكا سلو واجهو دولاداها قار واسو كاعدو تويبadan Markan, ik dipka een dubbele dubbele dubbele so wat dubbele mother da dubbele dubbele dubbele dipka dubbele dubbele India Kohe so wat dubbele motherless dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele Musliminta dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dalka dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele dubbele de dubbele dubbele de goede en muslimente lagoeia so. Sisa so eitahina. Dat cas adugo do kwaad mahan Amerikanka. Scoba day wahada in lakalme sto Amerikanka. Sisan horay uso shake neighbor. eegno dan eg nogeiga en kono lahe arkesa in dat casso malida. Halbeg godado to your lagoe kove dole de etobia okilia. Laganate halbega de mede en ipka galava. Arrinkas no one met koko toma komida. Ye wadonier de ansel, yur rad kulahin de wahalkan, wahanka organina, inta wood gar, ah, al lagukogan, ado toyeda, ila dagalanka. De man musrikin te, u garada, is kumit ki in kufriya. Lakin ado toyeda, islamke, u elkis, okaban, ekaladaranta hai. Aina gerand do lokadaran, marekanka. Do la de.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 Si heb het gevoel dat de islam van de islam niet meer in de islam is. Ik heb het gevoel dat de islam niet meer in de islam niet in de islam niet meer in de islam niet meer in de islam أمراؤنا بعد عن الشبهات يا من يريد الحق فانصر دولة, دولة قامت على أشلاء خير دعات نهج قوم والمواقف شاهد <تصفيق> أمرأنا بعض عن الشبهات يا من يريد الحق فانصرته أدباط ما سنتهي وللكن عم السيطار هذه السيارة الوليو حد يسان يسان برنامج كتطباتك إدعاد إسلامك الهجريتين وحدي ستان حل هذا برنامج فراقين تتطباتك وحان الله دياره أبو قصوره ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه <تصفيق> يسعد البشر نزيل المنكرات فلا يرى لجسم بها البصر فلا شرك ولا وثن ولا خمر ولا افقصروا و مع صن <تصفيق> تأخير دبلة دبا هانتي جولك قل ما أوكلنا قبلة بع أبوكوا إذا سوريا أي أسبوع عم ارتجلنا إسقاب قبسي إذا جارو ده حي هي أدمت الدولاني يا كوا حاير يرقة بع سنة القاعدة مدنكوا هسنو راح يكون كدولاني إسقاب أيضا أي واحد كده عنده إذا كلهم قعوا عرب سعيد إذا عجل بيت في مجالته أدلب يسقى وكلها راها حبس إذا ده حي مجالته وحن هلك كده عنده قالا لي إسقوا أديك سدى هوبق على <تصفيق> سيد سيه دهو كالوحة لسوشيه يهيه يهيه يجيرا خسارا نفيد أو غارير شعب كوداقان ديغانه دهوهردن كاكسوه يهو دهوهردن كاكسوه يهوهردن ايه اماان يهوهردن كده بحيثة ايه مروه ونكارده شاي افضوب ايهوه وحيد جولانيك وله كاعديه او غاميه هلوه مغا عاوا ابو ماليك اتيلي كاس او هرى اوغا ترسانا متدين ته تحرير وشام هاسي يهوه كنا بيرى كواحك لقى هوس طرف مرتدين تاع القاعدة، كواص أقوم إذا سان قالها غرفة عمليات فسبتو. بس قبل قبص الكواحن مرتدين تاع أي كل سن المبدأي عقيدو، وحنا لو يقصدون يها إنت قالها راي وجد عيد ده يعني ده أي جوان سحوات كشام. أي مرك ضمك وبيشوبتن دنق دق على إيه متسياسات. دا مرتدي ولا نواه وكيل كعلمانيين تتركدة، وناشقيا أوامر التعاقد كإخوان جاه كا أضجان. أيالوه هذا يا إنه قرشان يا سيد ومش وصار له قاحة هاستق <تصفيق> القاعدة. أرين كاس أو كذونا إنه كرة لجديد جاله العالم ك. إيه سيد أشي غيصو. وحاء القاعدة. القاعدة محق أنا أو قصة صارتي. تقال كان كسرضة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 وحنا الله أران كرئن القاعدة وصنادقها ركنا في بحر سوهي لنت الدعكود كإخوان جاءها إهلاء سيد محمد مرسي أي ما تغيب كتاعه مشروع علماني جاءه وقروانية قياه دعكود كإخوان جاءه أرض كان قر كالقاعدة جاء وحي كده بس نادي لابد يكون ثمان كي مرب مركضن بس للاداء سئ إن حرافات رياضية وجان كي يلصق لكن في النادي الشام كده على أيام نقطة هالق قر كثيراً لأي لسفتان علمانيين تبولي قد وضغالك كلادحيه إن اسكو صوت الضوبة وحال أوروك القاعدة يكدو ميدين عوالبا وحينا نقضي أنك وحال بغان عوكال إرداساً دقالنا أيكا دحجيران وحان عصيبتها باركي إمو بأهل ذي شيخ مجاهد كأهاء الشيخ أبو محمد العدناني الله كأقبله بأمر الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر رسول الله قائدنا وسنته لنا دثر ويهمي جودها غدقا كان اكفها مطر وطيب فعالها اشتهرا هاد بعض ما ها سنتاه ولالكن أبو قصورا مركانا ولا ولالكن أبو بكر إنو نوسو قد بيو قار كميدا أعراضة ليستياشا اي كسو ديبتين بريهانا قولينا هاي انترنتك فيسبوك اي تلغرامك <تصفيق> أبو بكر هاي سودوو adbaaduma asanta hay'een walaalkay diblawaayo eruntii adbi u fur badan yihiin ee dhagaysiisha ka soo qayb qaatay xubinta furanqeynta dadwadka ee da'da islaamiga ah ee jirteen hadan ino soo qabto hal iyo labo arara dhagaysiisha ee kaga soo diibteen baraha inay ku leeyahay facebook iyo telegramka dhagaysata kowaad waxa leebaa assalamu عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu waxaan leenahay sidoo kale wa calaykum assalamu wa rahmatullahi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 iyo koob يهين inay yihiin calooshu shaqeeysteyaal waxa kaliye ay mideeyna ay tahay dadaalanka khilaafada man aha dad isku hadaf iyo isku aqoonta واقع كسر الشام هدي أديدان الله ويدنك الديقتوني هاي وحول يدنك عده بياق قرض كهر قمعها أوليدي سمجاهدين تا يا الدول مسأن أيقسو قبل جبسين كبرى لغم عابو أخت الميادين. جستهل لبعض ينصيب كوه الحلي يا مقع يجوه ود العمر. حنسلان دير أقدر يا بهذا وربعين تا إسلامي جال جرتين. هدي عن موضوع عهرق قاله عن يقال مياه بن سدا يسوك بخبستان ملاشيات كوكو أصنا العانق الداقود كتركيا. هدي أي عنها ين كوا القاعدة أما حلفظوا ضاد تحريرك. لكن تنا جف جعسا وضاد كي لا يهدف دام ايسان جريد جماعاد مسلمين تا واسيدة اي لا تهي ايسان حاق لهان جماعو ان اي عيدما دو دو كوها جبيين ان اي ممنوع تهي ان لغبحو جماع دو ولين او حيسير راعيين بياهن كالقاعدة بولايها انقفك حيليغو دوانو جماع دو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 ومن نور ان يكون في المساء يكون في إن يكون في المساء يكون الشباب المساء القاعدو في المساء عمر سويديي المساء يكون في المساء وحن في المساء يكون في المساء يكون في المساء يكون في المساء يكون في المساء يكون في المساء الله وبركاته انا غنا وحن كلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أدبنا غفر حسنا هاي إذا عدى إسلامي قال جريتين وحبذا عنن أكون بان كفهمي بيتري ولله هالكاس هقوة ذا الله هيدن حفدي بلاد هاي أمين بان هاي صدق كله أنت كدي بهذن رأي كدي بتبيتيري دجال كقوله حيا سحوات كقصاروري بقعد يرى أدلب وان غفر حسنا هيو مركي قلاف هذا أدب الله يا كارجوس ذات قرطودي ينقوع لي الله قوة صاص ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله لقيستا سلام عليكم رحمه الله وبركاته. مقرع يجوه أحمد أسولي. وحنا سلام يا بو يري ولا الله إذا عد إسلام من قارجيتين. سيل باللابة هو شعات حسان وامد لو وطرياقه. وحنا ليه يهي الله درتي سيا لي نجعل هاي أنظر نسدوا كل واحد من كلين هاي إلهيا كوجعله. انت كدبوليه هذا الراي كديبته قودبك لغادوديو تفراارو قيه دغالكا كدحجيره صحواد كشام و خو استان موخدو ييهي بويري حلك اي هوغامياشان علوشودا كفيكير امماد كوودان شلي و خا دولاد لوغو هيستاي ديهي غودانا لوغو بنيستاي بويري غالو نووع ولبن لوغو سو كاشباي اني تفراارو ق سوكردسي سنادو كديب و حنا اركينا خلافدي و منهج كيري كو ولي هل ولي weli badunida dacalladida ku siifaaftay bal ay kooxii tadoosay nqahr dawladda dirirta ku bilaabay kuwa idib jooga iyo guud ahaan sirriya mahayaan mid qor oo weli halkadii taagan jawaabtu waa maya qol wal bashati gaay badalata mabaadiid deden way kasibata bal ay الشام qaadada ma awoodo يري in ay sham ku moojiso ma awoodo buu yiri in ay ciidankede meel qura ku mideeyso waxaan aragnay kooxo isbarbar yaacaya lamaantoodan ala qaadada si al Qaedah die weer keer dan La, mija is <middels> nu geen Al Qaedah do kuba aqui is te verraad en die kala tegen haar le. Mija is nu kusgena, geen iwanak. Omdat bentie we helen hebben boelei hij. Prijzdo wasido corapdhor jocte Allah Islam ka jarhan somaliden ophandie hij. aan de olde Islamige heen meleedien. Hij goed te gedijs te gerdige. أيضاً وجود ضمبي فرصة قوية شيء وكقب قاتب برنامج ك وحبيب الله ودع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنا هنا سيدوك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحنا سلام يا بيترى إذا عدى إسلام قال جرتين دبعا وحولجداه والوذي نذا إذا عدى أنا قنا وحنا هنا وين الصوت جرت سلام ترى سلام تكتب صحوات كمال والباء يجوعان ويدلنسيجين إلهي هأسي هذه بيترى مانتنا ايني فداي خوبان و وخ الهي لوو مغهديو مرت جولانين او كدغو وخو لايو وخو دياراد ك سوهاغو يي شيخ محمد العدناني الهياك اكبري بيتريقا من بدين الله نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر نزيل المنكرات فلا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 وفوقها من سيف الشوق منتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فادفعه عني فيلتصق وبين جرحي ونا ministeer kusoo dhawaada halqadii sanad ay tahana ma sabir asbuuhii roohi injogtay waraaliishenta haa oo ku dhumalisnay meel u dhaw xeebta iyo ka baqanay in alshabaab ay ugaadan safar kooda oo dambeyntii alshabaab way ugaadan arkin kusab sanabixitaan ka shanti walaal ee mahaajirinta aha waxaana bilaaben qursi ay kaga dabtayiraayeen waxana shaqada loo xilsaaray dadooda kugu ugu xin bin oo am yaanu ku fidin iskaansoo afjar midon ta marka ugu horeysay erga gacanta lagu soo dhigo ama la xarijiyo laakiin haqiiqahan wehey ay talaabada ay qaadeen shan walaal mid dheeri gelisay dadkii kale iyagu tusaale muuqday uu noqday in arshaab lisee ti kroo ee aan ka xalif kale leeg li karo intii ay arshaab ku gudajirey raayntii shan walaal ay ka hoos baaxay xukunkooda ku walaal walaalhan ay kaanba bahay melu جلب jilib iyaga u sii jeestay dhanki ay ولال أي ti walaal ayay ka horreey sidoo kale waxaa baxay koox kale oo ka kooban iyagaana lix qofood kuwa oo iyagaana kasoo dhaqaaqay toolo u dhaw deegaanka mubaarak ee gobolka shabeelada hoose siyaasoo kalena afka saare dhanki ay jireen walaalihiis shan taa waxana banan ku soo baxay arrinka sheegay bixitaanka walaalaha ka oo ولالكو وحماية كوه قادة <تصفيق> كانت الدين تيسى <تصفيق> إيمانها تيسى. شباب تلات دورتين وحياةين ولالكو أهانين حريره بدن الله دكت ديجانك. إيه إيم بدن أو كم ينرجع كتر الشباب. كديب مر كأي كورمان دم ولا لها وح حريره يحلها بينها إذا ما كتر الشباب. لكن كديب الله فلدي تيسى ولا له وأديك تدي حيل دك أيك يبحث تا الشباب أي وح أسر رجال إني بحسدان كايسان جرين حتى سوف يكون توه إلى لسا سدوا كنا دول كاس أي أحد دول كيماها أو بلارن سدوا كنا له بيبات كدي ماركة إذا عند ما يسبرل ذا سدوا لقسيها كسر عن أي الشباب حيوجاتين أرين كوسان أين سدوا يوفضل يستين حالات دون أي فرح كسي بحساب ما نور البناي سكر دين دتك كتجي الشباب أي هروسي قري دول ككيمها آه ولي بنا أيه دتك إياها كوحدة دتك اختيارتها هاي سامنت كل أحلاها بالشدة الأحد ذا Sheekh حسين عبد Geedi هو uu ku suugnaa gobolada Koonfur ee Soomaaliya iyo Sheekh mufassir ka ah Isaa'adul Qadir Muumin oo isna bay aad ka soo galay dhulka bari ee Soomaaliya culimadan ayaa culaysku u sii yaday kooxda Alshabaab waxayna dhamaan joojiyeen Alshabaab dagaaladii furnaa ee kala dhaxay murtadeynta iyo gaalada iyaga oo u diyaar garoobay inay xildisiban walaalaha laakiin maxaa xiga arinka oo doobey taa oo xilliga roobka isku beddesha dh iyo qoy aadag taayn qofku uu ku lugeyo isku bedaayo inuu gaagid ku socdaale Alshabaab wuxuu aayeen xilliga ku soo faaruujeey jabaahad kaay ku urtagnaayeen cadawga iyagoo ciidankooda u soo daabule dhanka gobolada Jubooyinka halkaa oo aheey meenshee ka bilaawdeen dhabaqadeedii ay wadeen walaaluhu waxaana Alshabaab soo urursadeen cagaf don say usoo afjirtu walaalaha waxaan ugu horeeyay talaabooyinka qaadan alshabaab iney jawaasis ku dhaxbuurtaan gudaha walaalaha او iney ciidamayaan oo ay shaqo galiyaan dadka degan tuulooyinka ee ku wareereleyda ah say usoo gudbayaan oo la saadaan daqaaq kasta oo ku saabsan walaalaha dhumaalaysay ku jira alshabaab ayaa soo dhaqaaji ku tooyeen ciidan ah iyagoo raadinaya ee inteesan bixin walaalaha koor inay yihiin dadkii jihada ku soo horreeyay oo ay san waan akstaneen inay ka dib dhacan jamacada yadoo arrinka ka duuleysa ay dawladda Islaamiga u soo dirtay Soomaaliya fariin madawr ah iyagoo si xariis leh ula hadlay dhammaan mujaahidiinta Soomaaliya joogay waxaana ka mid ah risaaloyinkii loo soo direy Soomaaliya koo muqaal laga soo diray wilaayadda Soomaaliya joogoo kubir jamacada waxa ay nasoobaxday fariinta bixidil xijja kuna furbugusudn ilaha Hijriyah muqaalka sadaxad waxa laga soo diray wilaayadda Nayna oo ay dalka Iraq ka aamugiis waa inamaqal mujahidka Soomaaliya joogoo waxa ay ييسو اها فريين كصعته مجاهيدين تكلبيت افريكا كنا صعته مجاهيدين صوماليا يسلب شهيد الحجه كنا فربغ الصدن الليخدي يوصبح موقال كان موقالك الليخدي ايي الخير سوريا كنا صوماليا موقالك الفرات لازم المسلمين تي امام كودا تاس بشيد كنا الزدير الفرات dadkan dulka Soomaaliya waxa ay noobaxday farintaas bishi subaan kun afur buqul sodan leh hijriya waxay soo direen fariimahaas iyo koox kala ba وبره بولشدها ايه انترنت لكن قدر الله كتب واحد عذين لوجاد ولارك شقق الله حيل ساري وحناء الشباب صويرة نجورجية وحناء أولارك بربوري تلفون كاي كوجر تبيعه ولار لها سياسي وكل عين جانته عذ وق بشي محرم يكون أفر بق لصدا لتضبض هجريه وحناء رنت قاعدة توجي كله الشباب نو وحناء بدينا وحناء شنيدو تقي ابرير الدارين تديك ولار لها يين لا تقرأ وحناء ايكبلا بنو دقر كدل انشق ابو نعمان الين تاري تقبله الله شيخة اللي هو أساسي حركات الشباب شيخة وحنا عن الله نحرسته وق القاردة يقرب استاجم جاهدين تا جاره هادول كي يتجان ريرك أو يسايك سوديده وحنا إيش يجمع كم إذا هوجان كحركات إن قبيلك ينتر وكم إذا هقبائل كي يجوره إيش الشباب بعيد على الجلي ده يستيال هالك هينوجو تقابلت شنات أي تحنا مثابر وإن وقبت لحد أسبوع ينسوأ دنا دو الله أو قلاض شاء الله. <تصفيق>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 ليست يالوحين أنت النرجيك برنامج كي تطباتك إذا عاد الإسلام قال هجرتين تاني أنت يندبوا كل مدونة أسبوعا نسوا آدم وحنا كجتة ينامتك مدا جوز جوز كعلماء الجهات كه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنها شهادة صادقا تمحذنوب إذا دماء وتقطروا إنها شهادة لا تنال في قاعات الجامعات ولا على كراسي المدارس وإنما تطلب في ساحات النزال ومعامع القتال وعند مجالده الرجال ومصاوله الابطال وتحت ظلال السيوف وتقابل الزحوف فهنا تقرع ابواب الجنان ويطيب معاش المرء في الدنيا قبل نعيم الاخره يراه الناس خائفا وهو امنهم وفقيرا وهو اغناهم ومضطربا وهو اسكنهم وحزينا وهو اسعدهم تسري في أوصاله حياة الإيمان ويتنسم فؤاده معاني العزة وتحلق روحه في سماء الاشتياق الناس يتنافسون على الدنيا وملذاتها ويتكالبون على حطامها وبهارجها والبائعون نفوسهم لله سموا إذ سمعوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة فتنافسوا في درجاتها ولسان حالهم يقول لأهل الدنيا كلهم يا قوم انتم في واد ونحن في واد فخاضوا الذي خاضوا بعزم وهمه وارواحهم في جنه الخلد تسرح فهان عليهم بذلها يوم بيعها فرضوان رب العرش اغلى واربحوا فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل يمسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزع طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة أو سمعتم؟ يبتغي القتل أو الموت مضانة فليقل الناس عنه ما شاء متهور طائش أضاع مستقبله فرط في وظيفته فنبينا يقول له عيشك خير عيش فهنأ بعيش زكاه لك وارشدك اليه الناصح لك الصادق معك رسول الرحمه والرافه صلى الله عليه وسلم ما بدلوا وارهم ما غيروا اهد الى تلك المعاقل دعوه وإلى الذين تجهزوا ليغادروا شدوا الرحال إِلَى الجهاد عسى عسى أن تقتلوا في الله أو أن تصروا